يا هنابك يا هنابك يفز القلب ما فيني ذهبك حروفه والشعر وصوتي واسمي حروفه والشعر وصوتي واسمي هنابك يا هنابك يا هنابك يفز القلب لا دق رقمي ذهابك اللي ما فيني ذهبك حروفه والشعر وصوتي غروف في وش الشعر والصوت واسمي هلا سرابك واخذك في لحظاتي يمي هلا بالليل يا منى في لحظاتي يمي من حضره جنابك انا توى الفرح في نيتك مدى من الوصل نبت في بابك أبك طف من عناق دا وسمي أبك طف من عناق دا وسمي هلابك يا هلابك يا هلابك يفز القلب لدك يترقمي زهابك كل ما فيني زهابك حروفي والشعر والصوتي وسمي حروفي والشعر والصوتي وسمي هلا بالليل يوم الناس رابك واخذك بشوقي في لحظات يمي هلا بالصوتي من حضرة جنابك ألا تول فرح في نية امي مدى من الوصل في بابك أبكطف من عناق دا وسمي أبكطف من عناق دا وسمي